بسم الله الرحمن الرحيم ات امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذر ان انذر انه لا اله الا انا فاتقون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 وَتحمِلُ أَفْقالَالَكُم إى بَدِ لممْ تَك بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقْت الأافُت إِ رَبَّكُمْ لرَأوفُ الرَّحيِيم وَالْخَيلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَميرَ للتَْركَبُهَا وَزينَه وَيَخْلُقُ ماَا لا تَعلون وَوعلَى الله قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَهائِل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 وَالْقَافِلَ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا عَلَّلَكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا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 لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ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 جَنَّاتِ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا, لهم فيها مَا يَشَاؤُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ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 فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ ضَلَالَةٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِنْ تَحْرِصِ الصَّلَاحَ هَدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ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 بََّتِهُ وَمَلَاائكَةُ وَهُم لا يَْتَكْبرِرون يَخَافُونَ رَبَّّهُمِّهُ فَوْوقِهِمْ وَيَفعللُونَ مَا يُؤْمَرُون وَقَالَ اللهَّهُ لا تَتَّخِذُوا إلَى هَيسْنين إَّ ماَاهُوَ إِلَهُ وَاحِدُون فَإََّا يَثَررهَبُون وَلَهُ مَا فيِي السَّماواتِ وَالْأَررضِ وَلَهُ الّين واصِبَا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 فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألفنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تَلاَهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُم ۖ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهَوَى بِهِمْ يَوْمَئِذٍ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 لَبَنًا خَالِصًا آيًضًا للشَّارِبِينَ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ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 والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنينا وحفدا وجعل لكم من ازواجكم بنينا وحفدا ورزقكم من الطيبات فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون وَيعْبُدُونَ مِنْ دُون اللَّهِ مَا لا يَملِكُ لَهُم رِزْقَ مَا لا يَملِكُ لَم رِزقَم مِنَ السَّماواتِ وَالْأَْرضِ شَيْئَ وَلَا يَسْتَطيعون فَلَا تَبِْبُ لِلَّهِأَمْسَلَ إِ اللَّه يَعلملَم إِ اللهَّه يَعمُ وَأَتُم لا تَعلون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 وَضَرَضَ اللهَّهُ مَمثلوجُ لَنأَ أحدهُماَا أَبَكَمُ لاَا يقِرعَ شيءء وَوهو كلٌّ على نوَوْولَا لا يَقِرعَ شيءَيئ وَوهوكلٌّ على نوَولهُ أين ماَا يجههُ لا يَأْسِبِ قَير هل يَستوي هو وَمَ يَأمرُ بالِالعَدَلِ وَوهوعَ صاقٍِ مستقِيم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 وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعللَ للَكُمْ مِن جُلودِ الْأَنَّ مِ بُيوتَ تَستَْخِفونَهَا يَوْمَ ضَعنِكُمْ تَستَخِفونهَا يَوْمَ ضَعْنِكُمْ وَيَوْومَ إِقامَتِكُمْ وَمِنْ أأَقْوَافِهَا وَأَوْبارهَا وَأَشْعارِهَا أَسَاسَ وَأَشْعارِهَا أَساسَ وَمَتَعًَا إ حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يثن نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين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 وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَوجِن بِك شيدًاعَ ه أُول وَنَزلنا عللَيك الكتابة بيان لكلُّ شيءَئ وَهُودَ وَحم وَودَ وَحمَ وَبُشرر لمسلمين إن الله يَأمرُ بالِالعَدلِ والْإِحْسان وَإت إذ القُربَ وَينهَا عَ الْ وَيَنهَا عَن الْفَحْش إِ وَالْمُنكرِ وَالْبَغي يَعذُكُم عَكُم تَذَكررون وَأَوْفُوا بِعَْدِ اللهَّهِ إذَا عَهَدُ وَلاَا تَنقضُ الْأَيمَانَ بعدَ تكيدِهَا وَقدَدَج عَْلتُمُ اللهَّه عَلَكُم كَفِيلَ إِ اللهَّهَا يَعلملَمُ ماَا تَففعللون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 وَلا يُبينَّلَكُمْ يَوْمَ الْ القِيامَةِ م كُ تُم فيِيه تَقْتَليفون وَلَ شَ اللههُ لَجَعلكُم أَُّةَ واحد وَلَك يُبِلّ مَْه يَش وَيحدي مَش وَلا تُسْألََّّا كُ تُم تعملون ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتذل قدم ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتذل قدمم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء وتذوقوا السوء ادنا صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم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 مَن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه فلنحيينه حياه طيبه ولنجزيانهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنهُ ليسَ لَ صُطان علىى الذيينَ آمنوا وَعَلى رَبّهِم يَيتَككلون إما صُلطانُهُ على الذيينَ يَيتَوََّونَ إما سُلطانهُ على الذيينَ ييتَوَّونَهُ والَّذينهُم بِهِ مُشِْكُون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قُلْ نَزَّلَهُ روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين وَلا قَدن علملَُأَم يقولونَ إِماَا يُعَِّمُهُ بَشر لِسان الذيذ يُحدونَ إلَيْهِ ج وَهذاَا لِسانُ ن رَبُّبين إ الذيينَ لا يُؤمنِنونَ بآياتاتِ اللهَّهِ لا يَهديهمُ اللهَّه لاَا يَهذهِمُ اللهَّ وَلَهُم ذااب لم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 أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون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 وَضَرَبَ اللهَّهُ مَسَلَقرَرِيَةً كَانَت آمِنَةَّطُمَإَِ يَأْته رِزْقُهَا يَأتهاَا رِزْقُهَا رَغَد مِن كلُّ مَكَان فَكَفرَرت بأَن مِلله فَكَفرََتْ بِأَن مِللَّهِ فَأَذاقه الللههُ لِباسَجوع وَالْخَوْوفِ بِمَا كانوا يَفْنعون وَلا َدَجَ أَهُم رَسُول مِنهُم فَكَذذَبُهُ فَأَقََهُ العذابَ فَأقََهُ العذاب وَهُم ظالمون فكُلوا مَِّ غَزَقَكُمُ اللهَّهُحلَلَلَ طَب وَشكُرون يَعممَةَ الله إنِ كُ تُمْ إهُ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 ثُ أَوْ حَين إلَكَ أَناتَّبعِع مِلَّ تَ إبَْه مَحَنيفَ وَما كان مِن الْ المُشْدِكين إِما جُعلَ السَّبَةُ عَى الذي نَقْتَلَفُ فِي وَإَِّ ربَبَّكَ لا يَحْكُ بَيْنهُم يَومَ فيما كانوا فِيهِ يَاخْتَلِفون.